بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُتَ إَّا سَعيَكُمْ لَ شَتَّى فَأََّ مَنْ أَعْطى وَتَّق وَصَدَّقَ بِالْحُسن فَسَلُ يَِّرُهُ للِلُْسْرَط فَأََّا مَنْ أَعط وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَلُ يَِّرُهُ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 تردا ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذقتكم نارا تلظى ان اذقتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ما له يتذكر وما لاحد عنده من نعمه تجزا وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى الا ابتغاء الله الأعلى ولن سوف يرضى